وأخيراً اكتشفت أني باسم الحب أنا لعبة أنا لعبة وكل العشرة والإخلاص وكل التضحيات كذبة وأخيراً اكتشفت أني من الحب انا لاعب انا لاعب وكل العشرة والإخلاص. وكل وقت ايدك قد عذبه انا ندمان على نفسي على يومي وعلى نفسي على عمري تركت على عمري تركت خسارة يا مشاعرنا، قصائدن وقاطرن، حرقنا برود عصاب وسكرنا على كرب خسارة, خسارة خسارة خسارة خسارة يا مشاعرنا، قصائدن وقاطرن، حرقنا I don't know.